فقال الأوزاعي إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغالير فلقد رأيتهم أقل الناس علما وقال ابن وهب عن مالك أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكتار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل وقال أيضا سمعت مالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتية ثم قال يتكلم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر في كلامه وقال سمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل وقال قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي فلم, يأ فلم, يأ فلم يؤته في ذلك جواب وكان مالك يكره المجادلة عن السنن أيضا قال الهيثم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 المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغن وكان ابن شريح الاسكندراني يوما في مجلسه فكثرت المسائل فقال قال قدرنت خذ درينت درينتني عن قلوبكم منذ اليوم فقوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد اسقلو قلوبكم وتعلموا هذه الرقائد فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة وأقل المسائل إلا ما نزل فإنها تقس القلوب وتورث العداوة هذه حكم, حكم عظيمة نعم. وقال الميموني سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن مسألة فقال وقعت هذه المسألة بليتم بها بعد. نعم نقف عند هذا اليوم هذا موقف لكن قبل أن نتجاوز هذه هذه الأثار بمجموعها تضمنت حكما عظيمة وقواعدة جليلة محتاجها طالب العلم بخاصة وعموم المسلمين اليوم بعامة ولعل أيضا كلها كل هذه الأثار والقواعد يعني توفي في عصرنا بشيء يحسن التنبيه له وهو أن الأمة نظراً لأنها تعيش الآن كثير من المشكلات الكبرى والكوارث والفتن والمصائب المؤلمة فهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون علاج الأمة في مثل هذه الظروف المتشابكة الشائكة لتجزئت مسائلها والثرثرة حول قضاياها بقدر ما يكون الأمر يحتاج إلى رسم منهج علمي شرعي يعتمد على القواعد الشرعية في الأخذ بأمور الأمة بالتدرج بالتدرج في أصلاح القلوب أولاً أصلاح أحوال الأمة بأفرادها وأسرها ومجتمعاتها وتكوين قوة معنوية للأمة يكون بعدها الانطلاق إلى القوة المادية والعسكرية وغيرها لأن الله عز وجل حينما أعطى القاعدة في ذلك قال ويعدوا لهم من قوة ومن رباط الخير ولا شك أن القوة الأولى قوة الإيمان وقوة التمسك وقوة المجتمع وجمع الكلمة قوة الجماعة القوة التي هي الاستمساك بشرع الله عز وجل التي ينبني عنها وجود الفرد المسلم المستمسك بحق وجود العالم الذي يطاعه وجود أهل الحل والعقد الذين تلتقي عليهم الأمة القوة التي يبنى عليها الفرد بالرجل والمرأة والأسرة تبنى عليها أجيال بعد ذلك فألا شك أن الله عز وجل سيهيل الأم الأمة من أمرها رشدا أما القفز على حواجز قواعد التاريخ وحواجز قواعد الشرع وحواجز التاريخ وحواجز الواقع لتعالج مشاكل الأمة بمواقف جزئية هنا افتيات على مجموعة الأمة فهذا يزيد الكارثة كارثة ويزيد الطينفلة ويزيد المصيبة مصيبة لأن المسلمين مرضى احتاجون إلى هل تتوقع بمرير منهك الجراح منهك بالجراح والأمراض المستعصية أن يحمي نفسه نحتاج إلى أن نعانج جراح جراح القلوب جراح العقائد في العبادات في ال ال البدع في الأهواء في الفرقة حتى بين المنتسبين للسنة معلسف يوجد شيء من الشتات فإذن أقول هذه النصوص المجموعة توحي بأن أكثر من نثرثي به مما نقول في الجزئيات أمر ليس هذا وقته نحتاج إلى استصلاح الأفراد استصلاح الأمة نبدأ بأنفسنا وبمن نعوم بمن حولنا ولأن تواصينا على هذه الحقيقة وكل, وكل وكلنا يستطيع ذلك مشاكل الأمة ما أظن أحد يدعي أنه يستطيع بمفردها أو بحفنة من البشر يستعيش في حلها لكن كلنا نستطيع أن نصلح أحوالنا نصلح قلوبنا نصلح أمورنا ومن حولنا نصلح أسرنا وأولادنا ومن حولنا من الجيران والقارب ومن يعني لنا عليه أي يعني قرب نستطيع به من تلاميذنا وغيرنا نستطيع به أن نتواصى وأن نجتمع على أن تقوى قلوبنا وعمالنا في السمساك بالحق فإن هذه القطوة لو خطاها المسلمون على الأقل لو خطاها أهل الإخلاص والجد ما تفرقت كلمتهم سيجدوا لهذا أثر عظيم في سنين عديدة ليس طويلة الله عز وعد المؤمنين بالنصر في سنوات ما تتجاوز العشر في فترة من الفترات و لأنهم أعدوا لأنهم اشتغلوا في كما هو سيرة النبي ساسل اشتغلوا في تهيئة الأفراد وكما قلت لكم سابقا وأقول كثير من القوات في تاريخ الأمة الذين نصر الله بهم الإسلام ما ظهروا فجأة ولموا الأمة مما هب ودب كلهم بنوا أجيال ثم بعد بناء الأجيال أقاموا كيانات تنتصر بها الأمة فهذا من من بغي أن نستفيده وهبنه هذا القواعد الشرع فيه بيّنة وحكم التاريخ فيها العضاة يدخل فيه إيش؟ المسائل المفترضة يعني على أي أساس أي أي افتراض افتراض له وكذلك الآن المسائل التي لا تقع أو لم تقع التي بدأت بوادر لها مثلا أنه حدث كذا كذا فقد يترتب على هذا الحدث امر نحتاج إلى الرأي الشرعي فيه إذا كان له مقدمات أو أسباب أما مجرد افتراض نعم يقول ما منهج الصعير في التعامل مع السائلين في أغلطات المسائل أن يعنف عليها أو يشكر أو يشد عليه لكي ينزجل ما نعجل المسائل لخطأ خطأ الناس دائما يحتاجون خاصة في مذل الظروف لتعيش الأمة اليوم لم يعد ينفع لسلوب الحزم الحزم ينفع يوم الناس عندهم آداب يحترمون الرأي أما الآن كل واحد راكب الرأس فلم يعد ينفع لسلوب الحزم فلابد من الرفق والإشفاق والنصف ويقه وخوف بالله عز وجل يجوز هذا خلاف ما جاء يعني في كتاب الله على سنة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره أن ينصح يحكم أن يضع الشخص ورقة يحسب فيها كم مرة لم يصلي الفجر لمدة شهر كيف بينه بين نفسه كيف ولكن أن يكون منهج يتواصل عليه الناس هذا غلط أنا أرى أنه هناك تساول في هذا الجانب يعني في الرسائل الجوال في الانترنت وغيره وضع للناس ضوابط تحدد بالأرقام بالكيفيات كيف يحاسفون أنفسهم كيف يؤدون العبادات أنا أرى أن هذا فيه نوع منه الابتداع يعني قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم التوصيل العامة كافرة لا يتحول العبادة إلى أرقام وإلى أحصائيات تعلق بها الإنسان سأحاسب نفسه وحساب بينه وبين رب عز وجل فأكون مسلك فردي أقول يعني في حدود معينة ما أستطيع أقول أنه حرامه بدأه لكن يكون مسلك جماعي كما يحدث في بعض النشرات هذا أمر خطير والدليل أنه خطير قلة بركته ولا. أن يستفيد منه تعلق به يومين ثلاثة أربعة ثم يأتي طوام تنسيه كل ما هو فيه لكن لو استعمل الطريقة الفطرية الأوراة والسلطة القبلة عز وجل محاسبة النفس عند النوم بدون أرقامه يعني حتى لو حسبت على نفسك أنك مثلا لا قدر الله تركت صرات الفجر ثلاث مرات في الأسبوع توازن وتقالل والله تقول الأمر أسهل أنا أصله أربعة أو أخله الثلاثة هذا بسيط يعني أفروض مجرد ما تترك الصلاة مرة واحدة يكون عندك واعظ من ضميرك من قلبك لا ترح تسوي حصائيات ما أرى هذا والله أعلم نعم الأخوان اللي من بلد أخرى ويجدون يعني أذى عليهم أن يصبروا وربما يكون تجديد الأسليب وتغييرها مع الآخرين يعني سبب في تخفيف الأذى لأن يعني نستعمل الأسليب ونحن لا نشعر فيها نوعا من السفزاز الخصم هي نوعا من أحيانا من الاستعداء إلى أخيره فأنا أظن بالرفق والنصف والإشفاق والتكرار يعني النصيحة وأيضا تغيير أساليب النصيحة لعله يخفف الأذى وإلا فالأذى أرجو أن يفهم السائل ونفهم جميعا أن الأذى أمر لابد وهو مما ابتلى الله به الدعاة بد أن يتعرض الأذى وأي داعي لا يتعرض الأذى ينبغي أن يبتش عن نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وأرفق الخلق وأزكاه الله فتعرض لهذا وجميع الأنبياء فالآذى لابد منه لأنك تصادم قناعات الناس تصادم عبادات الناس تصادم عقائد الناس مصالحهم أيضا والمصالح أعظم كثير من الناس بل كل أهل البدع يعني يصرفون مصالحهم إلى دعاة البدع ودعاة البدع لهم مصالح تنهدم بالسنة فإذا ينبغي أن يعني يكون هناك شيء من المدارات والرفق قواده في حديث الناس ك1% وتجد فيهم لا تك تجد فيهم راحل هذا صحيح هذا في اذه النبي صلى الله عليه وسلم في كيف بعصرنا البعض يبرر قصور قصوره بذكر هذا الحديث والتوجيه هذا لا يعني انه لا يوم لا يوجد في المسلمين الا واحد بال1 لا, لا قل أن تجد فيهم راحل بمعنى الذين يتحملون مسؤوليات العظام مسؤوليات الكبار مسؤوليات الإمارة والخلافه و وال قيادة الجيوش قل أن تجد في المئة واحد ما يقصد نجد مبيئة من, من الصلاحة الصلاح والاستقامة لا فالفهم خاطر الحديث قصده الذين تعتمد عليهم في إدارة الأمور نادر تعلن هو في وقتنا وفي كل وقت أليس نقصد في قولي بما سعوه وكثر قراءكم وقراء القرآن حيث أخذ. بل يقصد قراء القرآن, القرآن وغيرهم في الوقت كان السمع العامة للقراء قراء القراء الآن السمع العامة للقراء القراء الذين يقرؤون ويكتبون أخيرا يقول كيف التعامل مع من يسب العلماء والحكام في المجالس دون خوف من الله عز وجل هذا يخوف بالله يخوف بالله ويوعظ ويبين له القاعدة الشرعية وهو صاحب هوى لأنه وإن كان عنده نقدا للعلماء والحكام فالسبيل في يعني علاج النقد والتشفي والثارثرة فالعليه يناصف ما اتق الله ما ويتق الله ما استطاع وأن أيضا يبلغ أهل من حمه الأمن الحل والعقد وأيضا يدعو للعلماء والولاة في الصلاح وجمع الشم وإن ما استطعت أن تعالت مثل هذا مع إنسان تخالطه فاعتزل مجلسه نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها من بطن صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلنا إلى في جامعة علوم الحكم 248 نعم طيب اكرام أبو عمر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلى الله عليه وسلم قال إمام بن رجب رحمه الله تعالى قد انقسم الناس في هذا الباب أقساما فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وصار حامل فقه غير فقه هذا كثير في كل زمان يعني أنه يكون من أهل الحديث أو من منتسبين للحديث منهم رواة وهؤلاء الرواة قد لا يكون الواحد منهم عند شيء من الفقه وكان السلف طيلة العصور الماضية ظالبا يمشون على منهج ويقدره كل من, كل من, من الناس من, من انتسب الحديث كل يعرف قدره ومنزلته فكان من أعطاه الله فقها مع رواية الحديث يكون هو المرجع والراس في العلم وهو العلم ومن لم يجد في نفسه أو لا يوجد عنده كفاءة في الفقه في الدين فهو يكفي أن يكون ناقل وراوي وذلك يعني مما يمدح به لكن يذم إذا تجاوز إلى إلى منزلة الفقهاء أو منزلة أهل الفقه والحديث الذين يرون ويفقهوا ولذلك أن سلم قال رب مبلغ أو أعلم سامع يعني السامع الذي ينقل الحديث ربما مبلغ الأخير يكون أوعى منه يعني أكثر فقه ولا يضر هذا وهذا في الآن الأخيرة ظهرت نابتة مع الأسف مجرد من الواحد يطلب علم الحديث يصاب بالغروه ويعتبر نفسه أفقه الفقهاء وأعلم العلماء ويبدأ يخبط ويلبط ويعني يعني يتحكم وكأنه العالم الراسخ بل يتجاوز ويفتات على العلماء هذا كثر الظاهرة معلسف هذه الأون الأخيرة كثرت ظاهرة يعني دخول من لا يفقهون في مجال فقه الأحاديث مجرد أنهم حصلوا جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وقراءة أو قراءة فقط كما هو عليه الكثير فإذا الواحد قرأ بعض الصحاح وكتب السن يعتبر نفسه إمام حديث ويعتبر نفسه فقه الأمة هذا أدى إلى يعني الحقيقة إلساء إلى منهج, السلف منهج السنة وجماعة وأبتنية السلفية في العصر الحديث إلى أصناف من هذه الفئات يعني صار الناس يحكمون من خلال تصرفاتها وأكوالها على أهل السنة وجماعة قلنا هؤلاء السلفيون هؤلاء الذين ادعونا السلفية انظروا ماذا قالوا وماذا فعلوا في العقلية حقيقة هذه كارثة على السن الجماعة في هذا العصر وهي من أكثر ما ضرهم وشتت جهودهم وأسائل سمعتهم وحجب الناس عن قبول منهج السلف أو كثير من الناس فإن بغي أن تنبه لهذا نربي طلابنا والشباب ويعني طلاب العلم على المنهج السوي وأن الإنسان لا ينبغي له مجردا يطلب الحديث أن يعتبر نفسه صار من المجتهدين أو من الذين لهم حق أن يقولوا كما يقول الأمة الكبار كما عبارة نقلت عن بعض المتأخرين وأنا قرأتها قديما لكن ربما يكون هذا الذي قالها إرتقى في العلم الآن لكن من حوالي 15 سنة وأكثر قرأت كتاب فيه يعني دراسة حديثية صاحبه يقول قال إمام أحمد قال ابن مبارك قال في في الحديث وفي التجريف والرجال ثم يقول وقلت أنا شو يقولت أنا ما هو معروف قالوا إلى الآن أنا حسب علمي إذن غير مشفوق وأرجو أن يكون إن شاء الله يعني عدل منهجه في مثل هذا المال وقلت أنا ما نمت هل مصيبة في حقيقة نعم ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسبب بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء ويقترن ذلك كثيرا بنية مغالبة وطلب العلو والمباهات وصرف وجوه الناس وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة, وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسانه وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث, بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة نعم حسن فيه من التجارب التي مرت في وربما كثير منكم اطلع على نماذج منها يعني أنه منذ بدأت الدرس بخاصة طبعا درس العقيدة يكون فيه مجال كثيرا يعني تفتيق الأسئلة والمنقشات فمر بي نماذج من الشباب الذين يعني التحقوا بهذا الدرس أو جاءوا وصار بينهم بعض الحوارات كان عندهم نزعة حب المجادلة وهي نزعة في تركيبة الشخص أولاً وثانياً غالباً يكون من النوع لعنده نزعة عقلانية وشيء من الغرور الخفي شيء من الغرور الخفي مر بعدة أشخاص منهم عدد نصحتهم لما رايت فيهم الفرص على المجادله و يعني التعمق في الحوار واثاره قضايا يعني احيانا تكون فوق مستواه أو لم يستعد لها و كنت نماذج منهم يعني عدد اقول لهم طبعا اكثرهم افراد كلمت افراد ما كلمت مجموعه افراد تذكر واحد منهم لا انسى موقف جلسنا انا وياه عند هذا الباب بهذا المسجد قبل أن يقوم الدرس هنا طويلا وأكثر المرة وحاولة أقول لأكثر التمادي في هذه الأمور سيؤدي بك إلى أن تكون عندك نزعة الكلامية العقلانية التي تضر في عقيدتك وآخر وآخر ما جاء بالبيت وغيرها المهم هذه النماذج لذين نصحتهم. منهم من لا يعرف حاله ومنهم من أعرف أنه كف فنجأ ومنهم وهؤلاء عدد في ذهني أربعة أو خمسة تقريبا أعرف أسماءهم هلكوا هلكوا في الانغماس في المسائل التي توقع في الشك في الدين وتوقع في محارات تهز المسلمات والثوابت في العقيدة وبعضهم برز سبب هذه النزعة من خلال الإعلام وصار يقود برامج تسهم في تحكيم العقيدة في قلوب الأجيال لدعوة الحوار واحترم الرأي إلى آخر أسهم إسهاما بعضهم أسهم إسهاما من أكثر من واحد بعضهم في الصحب وبعضهم في الفضائيات وبعضهم من خلال الأنترنت يعني أسهم هؤلاء إسهاما كبيرا في سرعة الهجوم على العقيدة وفتح باب الحوار غير المتكافئ وفتح باب أصحاب الشبهات والاتجاهات العقلانية الذين استهدفون تحطيم الثوابت والمسلمات في قلوب الآجاء نسأل الله العافية أنا أقول هذا ولا أسمي لكن من باب العبرة إن غالبا هذه النزعة إذا لم يبتعد صاحبها وإذا تراجع وإخذ نصح الناصحين فإنه يخشى عليه أن ينجرف كمن جرف كثير هذه النزعة حتى في أهل الكلام الأوائي لو درستم سير المتكلمين والمشاهد الذين أسسوا مدهب الجامعة أو الذين لا أسسوا ماذا بالمتازلة مثل عمر بن عبيد وواصل بن عطاء أو الذين لا أسسوا ماذا بالقادرية مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي أو إلى آخر تجدون أنهم فعلا من خلال تراجهم أصحاب جدل ومراء كلهم أصحاب جدل ومراء معروفين بكثرة الجدل ومراء عمرو بن عبيد على سبيل المثال هذا رتنبيه أن أنقل أبهانكم إلى أحوال المعاصرين الذين يكثرون الجدل باسم الدين أحياناً وغيراً على الدين أنا أذكر بعض الشباب الذين ناقشتم فإن أتق الله أنا, أنا الآن ارى أن نواجه ثيارات لا بد أن نستعد للرد عليها قلت لت ربك عافية سأل ربك ما وصلت إلى أن تواجه الآن أن تمكن نفسك تعلم تغالك سنين عشان تعمق في العقيدة وتعرف وجوه الحوار والإقل لأنه الآن أمام فتنة لابد نسلم في سدها فهلك ونسأل الله أن يردهم إلى الحق أقول أعود وأقول مرة ثانية لتربطوا الحاضر بالماضي عمر بن عبيد مثلا من الصور التي كانت له وهو معروف ترى صاحب زهد ورع فيما يتعلق بمرد الدنيا وأكل البعد المشتبهات لكن لا يتورع عن الكلام في الدين يعني كان في, في البيت الحرام حاجه وبعض أئمة السلف فكان ورع يجاهد من العشاء إلى الفجر وكان بعض السلف بعض الش... طلاب العلم الذين يعني تنبهوا للمقارنه يقول مثلا ثابت ايش اسمه ليله الله يقصد احد من السلف نسيت نظن واللي ثابت قال كان يعني هذا يصلي الليل كله في نفس المسجد وفي نفس الموقع في المسجد الحرام وعمر بن عبيد يجاهد الليل كله ولما انتهى وصل الفجر قام وقال هيه من يريد أن يستمر في الجداد ما كفا فأنشأ مذهبا هو الآن من أشد المذاهب على المسلمين إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة أظن ثابت البناني كانوا يقولون أنه يصلي من العشاء إلى الفجر وهذا يجادل من عشاء إلى الفجر ومع ذلك هذا أي عمر العبيد يقول عن ثابت وعبد الله بن عون وفلان وفلان من السلف يقول هؤلاء أنجاس أرجاس هذه الصورة أردت بها أن يعني اختصر الكلام الكثير من خلال إنموذج تضعوا مقارنات بينما نبتلل باسم الدين هؤلاء كلهم يجادلون باسم الدين لكن الخروج عن مقتضى الحد الشرعي الإدمان المجادلات من غير ضرورة الدخول في مجالات أقلبها السراضات وكذا كله اسم ينبغي أن يقتصل على الحاجة وأن يأهل نفسه نعم وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السقطي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 وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه وقال أحمد بن شبويه من أراد علم القبر فعليه بالآثار ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي طبعا هنا المقصود الرأي الذي لا يلتزم النص الرأي الذي يكون رأي في الدين بغير دليل الرأي الذي يفترض الأمور التي لا حاجة إليها الرأي هو الذي يقرر الدين أو يدخل الراي ادخل الراي في الثوابت والقطعيات واصول الدين يعني ليش هو دم للراي مطلقا انما الراي اذا استعمل, استعمل في الدين على غير وجهه واغلب الدين لا يقبل الراي انما يقبل الاجتهاد والاجتهاد لابد ان يكون يعني الاجتهاد لابد ان يكون على الثوابت وبالأدلة و العقل حينما يستقمن الاجتهاد لا على أنه رأي شخصي لأن الرأي الغالب يقصد به وجهة النظر الشخصي هذه لمجال لها في الدين وعلى هذا فإن الرأي له معنيان الرأي بمعنى القليل والاستعمال وهو استعمال العقل الجهد في الاجتهاديات فيما يسوق في الاجتهاد فهذا مذمو ممدوح وليس هو الرأي الذي يدمه السلط لكن الرأي وهو الذي غالبا يكون اطلاقه عند عموم الناس الرأي الذي هو إخطاع الدين بوجهة النظر الشخصي تقرير الدين بوجهة النظر هذا يسمى رأي وهو مذموم لأن الدين ثوابت قطعيات ولأن الدين إنما هو استجابة للنص وهذا لمجأة فيه للراي إنما الرأي وسيلة أما إذا كان الرأي يعني محكم إذا كان الرأي وجهة نظر في أمر الدين فهذا هو المذموم نعم ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم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 وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه إذن هذا المنهج تضمن خمسة أصول أو خمس قواعد ملك الأمر كله أي في يعني النظره إلى الدين في الموقف من الدين ومن الحق الموقف من يعني نصوص الشرع مما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أولا يقصد بذلك وجه الله فيما يقول وما يفعل وما يتوصل إليه وثانيا التقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بين الأمرين تداخل لكن هناك يقصد في رقم واحد يقصد المنشأ ومبعث الأمر في ذلك أن يكون القصد وجه الله والثاني هو التقرب بالوسائل المشروعة ينعرف ما أنزل على رسوله التقرب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالحق بالهدى الذي جاء به ثم سلوك الطريق هذا المنهج المنهج منهج التلقي منهج الاستدلال منهج القبول منهج العمل هذا يسمى سلوك الطريق وهذه من العبارات التي تحتاج فعلا إلى تجلة السلف ما يعرفون كلمة مناهج ومنهج لنادرا لكن يتكلون سلوك طريق هذا هو التعبير عن المنهم سلوك طريقه أي طريق القصد والتقرب والطريق الموصل الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم العمل بذلك تاج ذلك أن تعمله ثم بعد ذلك الدعوة رقم خمسة إذن عندنا خمس قواعد القصد والتقرب والطريق والمنهج والعمل ودعاء الخلق يعني عبارة عن فعلا منهج عظيم جدا لو أفرد له لو أفرد له مؤلف كامل لما وفى به جعله الشيخ أقل من سطره ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الراسخين في العلم وقد خرج ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم وقال نافع بن يزيد يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله والمتذللون لله في مرضاته لا يتعالطون لا يتعالطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتاكم اهل اليمن هم ابرو قلوبا وارقق افئده الإيمان يمان والفقه يمان والحكمه يمانية وهذا إشارة, إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومن كان على طريقه من علماء أهل اليمن ثم إلى مثل أبي مسلم الخولاني وأويس القرني وطاووس ووهب بن منبه وغيرهم من علماء أهل اليمن وكل هؤلاء من العلماء الربانيين الخائفين لله فكلهم علماء بالله يخشونه ويخافونه وبعضهم أوسعوا علما بأحكام الله وشرائع دينه من بعض ولم يكن تميزهم عن الناس بكثرة قيل وقال ولا بحث ولا جدال وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام وهو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة ولم يكن برتوة ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيما لا يقع وإنما كان عالما بالله وعالما بأصول دينه وقد قيل للإمام أحمد من نسأل بعدك قال عبد الوهاب الوراء قيل له إنه ليس له اتساع في العلم قال إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق وسئل عن معروف الكرخي وقال كان معه أصل العلم خشية الله وهذا يرجع إلى قول بعض السلف كفى بخشية الله علما وكفى, وكفى بالاغترار بالله جهلا وهذا باب واسع يطول استقصاءه نعم <تصفيق> شيء برتوى يعني منزل أو, أو مسافة بينهم بينه مسافة كبيرة يعني تقدم, تقدم على الناس المنزل منزل علو نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه عظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله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 ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه فنقول من لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في كتاب ولا سنة بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقصده بذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي فهو ممن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعمل بمكتضاه ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث مرتكبا لنهيه تارفا لأمره واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله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 وربما عسر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة لبعدها عنها وفي الجملة فإن فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم قيادهم وطاعتهم لرسلهم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم قال بعض العلماء هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه والأمر قيد بحسب الاستطاعة وروي هذا عن الإمام أحمد ويشبه هذا قول بعضهم أعمال البر يعملها البر والفاجر وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق المحارمة كن أعبد الناس وقالت عائشة رضي الله عنها من سره أن يسفق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب وروي عنها مرفوعا وقال الحسن ما عبد, ما عبد العابدون بشيء أقضل من ترك ما نهاهم الله عنه والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات إنما أريد به على الع... إنما أريد به على نوافر الطاعات وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات لأن الأعمال مقصودة لذاتها والمحارم المطلوب عدمها ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال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 وعن بعض السلف قال ترك دانك مما يكره الله أحب إلي من خمسمائة حجة وقال ميمون بن مهران ذكر الله, ذكر الله باللسان حسن وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها وقال ابن المبارك لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف, ألف حتى بلغ ستمائة وقال عمر بن عبد العزيز ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير أو كما قال وقال أيضا وذبت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر وأن أؤدي الزكاة ولا أتصدق بعدها بدرهم وأن أصوم رمضان ولا أصوم بعده يوما أبدا وأن أحج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا ثم أعمل إلى فضل قوتي فأجعله فيما حرم الله علي فأمسك عنه وحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات وإن قلت أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات فإن ذاك فرضا وهذا نفل وقال الطائفة من المتاخرين إنما قال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لأن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل والعمل يتوقف وجوده على شروط وأسباب وبعضها قد لا يستطاع فلذلك قيده بالاستطاعة كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة قال تعالى فاتقوا الله من استطعتم وقال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأما النهي فالمطلوب عدمه وذلك هو الأصل والمقصود استمرار العدم الأصلي وذلك ممكن وليس فيه ما لا يستطاع وهذا أيضا فيه نظر فإن الداعي إلى فعل المعاصي <تصفيق> فإن الداعي إلى فعل المعاصي قد يكون قويا لا صبر معه للعبد على الامتناع مع فعل المعصية مع القدرة عليها فيحتاج الكف عنها حينئذ إلى مجاهدة شديدة ربما كانت أشق على النفوس من مجرد مجاهدة النفس على فعل الطاعة ولهذا يوجد كثيرا من يجتهد فيفعل الطاعات ولا يقوى على ترك المحرمات وقد سئل عمر عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها فقال أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال يزيد بن ميسرة يقول الله في بعض الكتب أيها الشاب التارك شهوته المتبذل شبابه لأجلي أنت عندي كبعض ملائكتي وقال ما أشد الشهوة في الجسد إنها مثل حريق النار وكيف ينجو منها الحصوريون والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رفصة عليهم ورحمة لهم وأما المناهي فلم يعذر أحدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات بل كلفهم تركها على كل حال يتناول ما أباح أن يتناول من المطاعب المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة لا لأجل التلذذ والشهوة ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد إن النهي أشد من الأمر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وغيره أنه قال استقيموا ولن تحصوا يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها وروى, وروى الحكم بن حزن الكلفي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متكياً على عصاً أو قوس فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به ولكن سددوا وأبشروا خرجه الإمام أحمد وأبو داود وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه وهذا مضطرد في مسائل منها الطهاره منها الطهاره فإذا قدر على بعضها وعاجز عن الباقي اما لعدم الماء أو لمرض في بعض اعضائه دون بعض فانه ياتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي وسواء في ذلك الوضوء وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور ومنها الصلاه فمن عجز عن فعل الفريضه قائما صلى قاعدا فإن عجز صلى مضطجعا وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ولو عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه وصلى بنيته ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور هذا يؤكد يعني خطورة الظاهرة التي تشيع عند كثير من المرضى في المستشفيات وتساهل الناس في هذا الأمر يعني يلاحظ أن كثير من المرضى إذا كان على السرير يصعب عليها الوضوء أو أيضا تصعب عليه الصلاة ظن أنه يسوغ له أن يؤجز الصلاة حتى يشفى أو حتى يتمكي من الماء والعجيب أن هذه الظاهرة كثيرة يعني ليست حالات نادرة حسب ما علمنا ممن يعني يصبرون أحوال مستشفيات وسبب ذلك غفلة طلاب العلم بل غفلة عموم الناس الذين يزورون المرضى وأوليائهم من باب أولى غفلتهم عن هذه المسئلة أولا قل أن ينبه المريض للصلاة شفاقا عليه هذا غلط وقل أيضا أن يبين له الأحكام بأنه لو لم يتمكن من أي نوع من أنواع الواجب يكفيه ما يستطيع سواء في الوضوء طهارة كما ذكر الشيخ هنا أو حتى في حركات الصلاة فهذه مسألة في الحقيقة يحسن التواصي بها وبيانها وإن كان في الحقيقة بذل الجهود طيبة ومشكورة في مطويات توزع على المستشفيات لكنها لا تكفي لأن المرضى يتوافدون على المستشفيات يوميا فمنهم من يقرأ ومنهم من لا يقرأ وقد لا يتمكن كل من يزور مستشفى مريض أو زائر من معرفة هذه الأحكام وقراتها في المطويات ونحوها فينبغي التأكيد على هذا الأمر والتواصل عليه والنصف فيه نعم ومنها زكاة الفطر فإذا قدر على إخراج بعض صاع لزمه ذلك على الصحيح فأما من قدر على صيام بعض النهار دون تكملته فلا يلزمه ذلك بغير خلاف لأن صيام بعض اليوم ليس بقربة في نفسه وكذا لو قدر على عثق بعض رقبة في الكفارة لم يلزم لأن تبعيض العثق غير محبوب للشارع بل يؤمر بتكميله بكل طريق وأما من فاته الوقوف بعرفة في الحج فهل يأتي بما بقي منه من المبيت بمزدلفة ورمير جمار الجمار لا بل يقتصر على الطواف والسعي ويتحلل بعمرة على روايتين عن أحمد أشهرهما أنه يقتصر على الطواف والسعي لأن المبيت والرمي من لواحق الوقوف بعرفة وتوابعه وإنما أمر الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام وبذكره في الأيام المعدودات لمن أفاض من عرفات فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة كما لا يؤمر به المعتمر لأنه ما دام حول نسكه الذي فاته الوقوف يعرف فاته الحج فما دام باتفاق العلماء أنه يحول نسكه إلى عمره فلا يلزمه أن يستكمل شعائر الحج الأخرى لأنها ليست من أعماله هو يطوف يسعى ويحلق وحتى له خرج من مكة قبل نهاية الحج فله ذلك لأنه لم يعد حاجة بل ربما يعني يكون إكماله لأعمال حج نوع من العبد والعمل بغير المطلوب لأنه لا يطلب منه المبيت بننا ولا رمي الجمرات ولا الوداع إلا من قال بأن الوداع واجب في العمر الله أعلم طبعا هناك قبل أو في, أو في أول قراءة شهر الشيخ إلى شيء أحببت أن ننبه عليه وهو اشارته إلى ما يحصل من بعض الناس يعني في كثرة يعني الكلام في المفترضات أسمىها الحوادث التي لا صلى لها يعني الأمور المفترضة التي لا تقع أو وقوعها بعيد أو الذين يعني يتناولون نصوص الكتاب والسنة يعني برأي مسبق سبق الإشارة إليها أكثر من مرة لكن نظرا لأنه يكثر في عصرنا هذا شكل يعني جعل الأهواء تحكم الكثير من الناس هو أن الكثيرين يكونوا في نفوسهم أرى أو مواقف ينتصرون لها أو أماني يودون أن تحدث أو تكون فيلجأون إلى الاستذلال لها فيكون الدليل خادم لا مخدوم بمعنى يجعلون الأدلة تخدم توجهاتهم ومن هنا يفتنون والأصل في كل مسلم وطالب العلم بخاصة أن يتجرد من رأيه وما يهواه وما يرغبه يتجرد من واقع الناس الذي أحيانا يفرض ضغطه على المجتهد أو على المستدل أن يتجرد من أي موقف سابق ورائي ثم لينظر في الدليل وماذا يتضمن الدليل وروض قلبه وعقله وعواطفه ومشاعره على الاستعداد لقبول حكم القرآن والسنة صرف النظر عن كونه يؤيد رأيه ولا يؤيد لأن الحقيقة تجاوز هذا الأصل الشرعي أفسد على الناس عقائدهم وأوجب الفرقة وحدث منه من الشر والشتات والتنازع ما ترون آثاره ونرى هذا المنهج ظاهر على كثير ممن يتسبون العلم فضلا عن غيرهم تجد كل يحرص على أن يستدل على رأي يراه من قبل أن ينظر في الأدلة على موقف وقفه أو تبناه من قبل أن ينظر في الأدلة ثم يأتي وهو حريص على أن ينتصر لرأيه وموقفه فمن هنا يفتن فيحسن التنبه لهذا لأنه كما قلت مما عمت البلور الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبركاته جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحييات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته